قلت يوما في مجلسي لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس كيف قلت هذا وربما اوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم فما وجه هذه الشكوى فأجبتها إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح وقد قالها كثير من الصحابة والتابعين قبلي ليتنا لم نخلق وما ذاك إلا لأثقال عجز عنها ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها أترى يظن الظن أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين هيهات هذا أسهل التكليف. وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر فكان من أصعب التكاليف وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين فهذا مما يتحير العقل فيه فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل ولو شرحت هذا لطال غير أني اعتذر عما قلته فأقول عن نفسي إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه كلها ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل تروم استقصاءه والزمان لا يسع. والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحسني على خدمته ثم صاحت بي الادله عليه إليه فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته وعاينت بصيرتي من الطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته وحركني إلى التخلي لخدمته وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوه فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل إلى الخلوة صاحبي العلم أين تمضي؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك به فأقول له إنما كنت دليلا وبعد الوصول يستغنى عن الدليل قال هيهات كلما زدت زادت معرفتك بمحبوبك وفهمت كيف القرب منه ودليل هذا أنك تعلم غدا أنك اليوم في نقصان أو ما تسمعه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما ثم ألست تبغي القرب منه فاشتغل بدلالة عباده إليه فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد؟ لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم فلما فهمت صدق هذه المقالة تهوست على تلك الحالة وكلما تشاغلت بجمع الناس تفرق همي وإذا وجدت مرادي من نفعهم ضعفت أنا فأبقى في حيز التحير مترددا لا أدري على أي القدمين أعتمد فإذا وقفت متحيرا صاح العلم قم لكسب العيال ودأب في تحصيل ولد يذكر الله فإذا شرعت في ذلك قلص ضرع الدنيا وقت الحلب ورأيت باب المعاش مسدودا في وجهي لأن صناعة العلم شغلتني عن تعلم صناعة فإذا التفت إلى أبناء الدنيا رأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشتري وليت من نافقهم أو رآهم نال من دنياهم بل ربما ذهب دينه ولم يحصل مراده فإن قال الضجر أهرب قال الشرع كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وإن قال العزم انفرد قال فكيف بمن تعول فغاية الأمر أنني أشرع في التقلل من الدنيا وقد ربيت في نعيمها وغذيت بلبانها ولطف مزاجي فوق لطف وضعه بالعادة فإذا غيرت لباسي وخشنت مطعمي لأن القوت لا يحتمل الانبساط نفر الطبع لفراق العادة فحل المرض فقطع عن واجبات وأوقع في آنات ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة ثم تخشينها لمن لم يألف سعي في تلف النفس فأقول كيف أصنع وما الذي أفعل وأخلو بنفسي في خلواتي وأتزيد من البكاء على نقص حالاتي وأقول أصف حال العلماء وجسمي يضعف عن إعادة العلم وحال الزهاد وبدني لا يقوى على الزهد وحال المحبين ومخالطة الخلق تشتت همي وتنفش صور المحبوبات من الهوى في نفسي فتصدأ مرآة قلبي وشجرة المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة لتسقى ماء الخلوة من دولاب الفكرة وإن آثرت التكسب لم أطق وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبع الأنفة من الذل وتديني يمنعني فلا يبقى للميل مع هذين الجاذبين أثر ومخالطة الخلق تؤذي النفس مع الأنفاس ولا تحقيق التوبة أقدر عليه ولا نيل مرتبة من علم أو عمل أو محبه يصح لي فإذا رأيتني كما قال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء تحيرت في أمري وبكيت على عمري وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي وحسرتي كم أداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حبل ولا سير. ما حيلتي في الهوى قد ضاع تدبيري لما شكلت جناحي قلت لي طيري